ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مستقی مسلدین ویریل مختوی الحیم و ج صر الله والفتح ورايتنا سيدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا